الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن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 صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن العسر يسرا مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا